لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرطوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين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 وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مُتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقعة يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من ذقوم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 نحن قدّرنا بينكم الموت وما نحن بمبسوقين. نحن قدّرنا بينكم الموت وما نحن بمبسوقين على أن نبدل أمثالكم ونشئكم في ما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى. أَوَلَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَتَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنذلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكروا أفرأيتم النار التي توروه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 إنه لقرآن كريم شيء كتاب مكلوم لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فَلَوْلاَ إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ مِنْهَا إِذْ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لاَ تُبْصِرُونَ فَلَوْلاَ إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تُوجَعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 صلين فنزل من حمين وتصليت جحيم إن هذا له وحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.